بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا ال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.